for <laughs> it. a uh -huh. بعدين بعد كده kemudian terus Allah Mahmud si waktu waktu ana salat ana salat ana Allah Allah tobat insyaallah